غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تبطاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافل عن ما يعملون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 وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت بولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون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 بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إله فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسفخر بين السماء والأرض والسحاب المسفخر بين السماء فَتِلْقَ اَيَاتِي قَوْمٌ يعقلون. الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر.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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأموكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن الْمَشْرِقِ قبل المشرق والمغرب ولكن البر من وَالْيَوْمِ بالله واليوم وَالْكِتَابِ والملائكه والكتاب والنبيين, والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصلاه وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا, أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في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 ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون الله اكبر سمع الله لمن حبيب الله اكبر Wow.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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ الْحَمِيدُ رَبَّنَا وَلَكَ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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله اكبر الله سمع الله لمن حمد الله السلام عليكم, السلام, عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الحمد لله عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن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 ان الله لمن استنا يا ملك الرحم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالمين الحج أشهر من معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير.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 وعليكم ورحمة الله السلام عليكم